يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُ وَمَا نَقَلُوا إلَّا أَنَّ 117. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم بالله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من meni ve la